بوك تو تارتين ثلاثة عشر ثلاثة عشر. الأنشطة والاعمال الانشطة والاعمال ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر waar is martha اين مارتا؟ في السينما. في السينما. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ <قلت> هو <هي يدرس في الجامعة هو <هي يدرس في الجامعه. Hy <هي <هيدرس طالة> هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Waar <بارس> is بيتر؟, <أين بيتر>, <أين بيتر> في المقهى في المقهى هو يشرب قهوه هو يشرب قهوة. إلى أين يحبون ان يذهبوا الى إلى الحفلة الموسيقية هل لا يستر خراق موسيق؟ هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى وار خانا لن يخراقين؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Na die dis I disco I el discos nie graag nie Ho la jo hebo rugs Ho la jo he bo